شبكة ومنتديات الشيخ سعود الشريم تقدم لكم اعوذ بالله بسم الله, الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم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 وما يعلم تأويله إلا الله الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أول الألباب ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا لا بعد إذ وهب لنا ملذون كرحمة إنك أنت الوهاب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 قَدْءَ بِآلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُقْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ إِنَّمَا بِئْسَ قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا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 والخيل المسومة والأنعام والحر ذلك متاع الحياة ذلك متاع الحياه الدنيا والله عنده حسن المآب قل اننبئكم بخير من ذلك للذين اقوع عند ربهم جنات تجري من تحتها الانهار تجري <تصفيق> من تحتها 20 بالاسعار شهد الله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 and mm -hmm. to learn. تخرج الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما يهديكم الله ويعصر لكم ويهدكم والله هو الرشيد طول امرأة عمران رب اني نذرت لك ما في بطني محررا, محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب اني وضعتها وليس الذكر كالأنفا وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الراجيم أتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا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 يا ربه قال رب قال ربي هيني من لدنك بالريته طيبه انك سميع الدعاء انادته الملائكه وهو قائما صلي شرب ان الله الله يبشرك بيحيى صدقا بكلمة من الله وسيدا وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رضي أن يكون غلام وقد بلغني الكبر ومراتي حاقر. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. لما الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسدح بالعشي والإذكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين سُجُدْ لِرَبِّكَ وَاسْجُدْ وَارْكَعْ مَعَ الرَّاكِعِينَ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُرِقُّونَ أَقُولَ نَهُم أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ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 سَأَسْمِي بَشَرًا قَالَ كَذَلِكِ الَّذِي هُوَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَدَّمَ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ وَيُعْلِمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالْتَوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بني إسرائيل أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمل والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بمن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 الَّمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ النُّور فَأَتَى بِهِ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن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 من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من المغترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقلتها لو ندعو قوم نسا انا نساكم ثم نادى جهل فجعل الله على الكاذبين انها ذا له القصص خطت وما من إله إليه إن الذين اشترون بعهد الله وعيمانهم فمنان قليلة أولئك لا خلاق لهم في الآخرة أولئك لا خلاص لهم في الآخرة ولا يكلمنهم الله ولا لا يتكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يجكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلغون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه, لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب Mă كتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتقعدوا الملائكة والنبيين أربعة أياكم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإلى آخر الله ميسا ق النبيين لنا آتيتكم من كتاب وحكمة إِنَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِنَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنَّ بِهِ وَلَتَنْسُرُنَّهِ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فمن أولئك هم الفاسقون لا <تصفيق> وَمَا اخْتَرَأَ على عَلَى نَفْسِهِ قَبْلَ أَن تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ بَلَمَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا مِنْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ صدق الله. تَبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إن أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ أَنِ اعْبُدِ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا دَخَلَهُ كَانَ آمنا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 وكيف تكفرون وأنتم تطلع عليكم آيات الله وكيف تكفرون وأنتم تطلع عليكم آيات الله وقيكم رسوله ومن يعصي بالله فقد هو إلى صراط مستقيم.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 ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختنقوا من بعد جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوب وتسود وجوب فأما الذين سودت وجوبهم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكترون أما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتنوها عليك بالحق وما الله يريد ذلما للعالمين مَا ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع من الأمور كنتم أخرجت للناس تأمرون مع وتنهون عن المنكر سبيله بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون ولا تكنوا على خائنين ولا تكنوا على خائنين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 عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يطرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضوكم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيم وَإِذْ غَادَرْتُمْ مِنْ أَهْلِكُم تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِبَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِيٌّ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تشكرون. إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَيْنَ يَكْفِيَكُمْ أَيُّمِدَكُمْ رَبُّكُمْ بِتَلَاثَةِ أَلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُزَلِّينَ بَلَى إِنَّكَصْبِرُ وَتَتَّقُ وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ مَاذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ أَلَافٍ يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ أَلَافٍ مِنَ وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز حكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم غالمون قُل لَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَخْضَعُ لَهُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ وَأَطِيعُوا الله وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا وَسَمَاؤُهَا وَالَّتِي أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستعفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إن الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجمنات وجنات تجري من تحت الأنار فيها ونعم أجر العاملين أدخلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقمة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعرة للمتقين ولا تينوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يَمْسَسُكُم طَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ طَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلْيَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَلْيُمَحِّصْ الله اللَّذِينَ آمَنُوا وَيُمَحِّقْ كَافِرِيهِمْ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 اَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ قَلَبْتُمْ عَلَىٰ آقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّعَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وكاين من نبي قاتل معه للرجون كثيرا فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا الله يحب الصابرين وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَآتَاهُمُ اللَّهُ تَوَّابًا الدُّنْيَا وَحُسْنَ تَوَّابٍ الْآخِرَةِ فَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تطيع الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا ضعب بما أشرتوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه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 ولا تلعون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأتابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم فالله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة معاسا يرشى منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ومن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يقولون في أنفس ما لا يرجون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا فَإِنَّ لَكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزًا لِّلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ, صدوركم وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ مَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ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 إن الله يحب المتوكلين إيه ينصركم الله فلا غالب لكم وإيه يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامه ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَا اتَّبَعَ بِسْخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَنَّةٌ وَمَأْوَاهُ جَنَّةٌ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ هُمْ دَرَجَاتٌ مِنْ دَالَّهُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم, يتلو عليهم آياته ويذكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّاتَّبَعْنَاكُمْ وَهُمْ مِنَ الْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَقْوَالِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَكْتُمُونَ الَّذِينَ قَالُوا إِخْوَانُهُمْ قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموة بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون للذين لم يلحقوا بهم من خلفهم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 في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشرطوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين الكتاب لا تبينهول الناس ولا تكتونه فنبذوه رأي خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأن الأداب الذين يكرمون الله قيامه وقعوده وعلى جنوبه ويتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات. هذا باطل سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخلنا النار فقد أخذيت